كل شيء قدير <تصفيق> <تصفيق> الذي خلق وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سنة I'm Oh I'm or oh, Ew. You... off yeah. What? Oh. Bye. Oh, ah, down <avía temples> What The call of